غربا غربا غربا <قررة> uh、<قراء> غربا <قرق> غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غ ر ا ء ر ا ء غرباء غ ر ا ء غ ب ا ء غرباء غ ر ر ب ا ء غ ر ا ء غ ا ء في ا ل ح ي ا ة غرباء و ل غ ي ر الله لا نحن الجبال غرباء وارتضيناها شعارا في ا ل ح ي ا ة ان تسل عنا ف إ ن ن ا لا نبالي بالطغاه نحن جند الله دوما دربنا درب ا ل أ ب ا ء ان تسل عنا ف إ ن لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الاباء غرباء غرباء غرباء م ن و س ع د النابلسي بكتاب للعلوم الاسلاميه بكتاب ل ه نتنوه ص ب ح ا و س 「なぜなら」